وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترى فيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانصروا سبات او انصروا جميعا وان منكم لمن يبطئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذلا اكن إذلا اكن ما هم شهيدا ورئى أصابتكم فضل من الله لا يقول انك لم تكن بينكم وبينه موده فَإِن لَّمْ تَفًا بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّبِيْنَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا